وَأَيُوبَ إِذْ نَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذالك فلكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا. هُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى, فنادى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا سبحانك سبحانك إنني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذالك نجى المؤمنين. وزكريا إذنَّا رَبَّهُ رَبّ لَا تَذْرَنِ فَرْدَى إِذْنَّا رَبَّهُ رَبّ لَا تَذْرَنِ فَرْدَوْنَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ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 وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون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 حتى إذا فتحت يأجوج ومؤجوج وهم من كل حدبي ياسلون وقد تربى الوعد الحق. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ضالين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارذون لو كان هؤلاء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 لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون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 فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذاتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعدون